أكون خاتم في سباك وتعمل فيا ما بدالك تجيني وقت ما تجيني تسبني لما يحلالك أكون خاتم في سباك وتعمل فيا ما بدالك تجيني وقت ما واسب عمري و قيامي راه من ايدك ولو رحت معك معيّة عيوني تبكي و تسرينك واسب عمري و قيامي راه من ايدك واسب عمري و ايامي راه من ايدك لامي عشان توصل لي تكون الامر الناهي لازم امشي ورا كلامك ولما تدفعني اعدي وقول سامح عشان بيتك واصدق لما بتقول لي انا من قلبي ركزي وأقول عادي حاجات وحمية ومريضة بتتمناها في صعاليت ومش ممكن في يوم تحصل وبيستعها أحسن سكوب قبل نمشي بكلمة أخيرا عايز أقولها